ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هل الينا هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلا يَأْتُونَ البَأْسَ إِلا قَلِيلاَ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الخَوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدورُ أَعْيُنُهُمْ كَاللَّذِي كَاللَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ المَوْتِ فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرًا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّوَنَّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 وَمَا زَادَتْهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا